إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امرت تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانه أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد في هذا اليوم المبارك يوم الجمعه الخامس من شهر رجب في عام 1400 و36 الموافق 24 من شهر ابريل لعام 2015 للميلاد سيكون درسنا من الأصول الثلاثه كالبوتاج بارك اسلم معلتي جمعت معلتي حب الشرجب شحنه 430 شدشتن هجريه كمو ان 14 ابريل قلت الشحن 12 حمشتن ميلادي كم طول اذا كتاب هاي اصول الثلاثه ختم قطسله وهي للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه وشرح قلص ازبنا زلو مالتيو وبرحملو الشيخ ابن العسيمين رحمه الله تعالى رحمه واسعه يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره علا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سوره الاعراف ايه 54 بارك اسا الشيخ محمد بن عبد الوهاب طيب الله مسلككم قيل لك بما عرفت ربك انت جاء ان ربي خمي قركافلتك يا اله من رحمتك ومقه فقل باياته ومخلوقاته رب فليت يزلقه بات ملكت ناتون بتقوم فطوراتنا حدث برب زي امس ابسلمنا وزير للسب بيصيروا نغير كمي غير خطا منك بلا كان خن فعلا رب سبحانه وتعالى ابد الدنيا انرينا لكن اباخرى رب خبطم سبجنا يقبرنا اباخرى ربي الري وجوه يومئذ الناظره الى ربها ناظره يعني اب جنه رب سبحانه وتعالى الرام وخانو اب سوره القيامه بزيا زي تغي سمالتي الى ربي ناظره مالتنا بربات ري زاقت زي حغست زخنت غص مالتي وخبذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زبلو مالتي انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته سخن ربه تريوه مالته بجنه مالته ربخه بوفكبرنا كم زور حتريوه لا تضامون اي لا تتزاحمون زحمه الا ربخه ترين كلها ابز ابز لخايف تريون رب سبحانه وتعالى ربي نزاع عين اعتنا قدره ويد ما كالت يهبه حي لي يهبه انا خطريو مالك هذه عقيله اهل السنه والجماعه لكن زي كحده زل لو سب ما نربغ مي غير كافل تكاوت يلكاس انتهيت من السلو فعلا ولا نرب عين رايو تم لكثاتنا لنا قومون ذن كلهم فطورات ومن اياته الليل والنهار كابتي ملكتاتنا يربي سبحانه وتعالى لا تنكتر لا تنكترن انا ازون نوم مخلوق يالله هاي والشمس والقمر كمو صحير ورح ليتن كترن صحاي الورحن عاد ملكت يرب سبحان الله سبح حجي دماني. انا الي تمصيو انا وقح زباله يلا. ساب يلا قصاب رب قصاب حجي شلون السب انا, أنا ما بس تع زين احدد اذا نهر ونانين ربي سكاننا بربي زمال خطر هذا بالخمسين ربن فولته مالته و اايا ملكت زبحل بزحوجي زي يطلق على شيء المتحرك زكاسغس تقينه زياده اايا يبكاء تزن كاسا اسون ملكتيو قالت تزن كاسا قص زياده عبره بكمالته كن كاسا اسكو لذلك انت اي يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع مخلوقاتنا رب سبحان وتعالى شعاع السماء حتى كفار قريش يا لن يا رب شعاع السماء ما بترحق كان جخلف بتتسغبناتو اب توحيد الالهيه انه بر ابو رب خالق مو هانو يامنون ير ولا ان من خلق السماوات والارض ليقولون ايش الله كل ما دي السماء مرات خلقان تطلب لهم الله شوعات السماء جاءت ملكتنا يربين كم اون شوعات مريت ملكتنا يربين ومن فيهن وما بينهما ابعت تنزلوا اب السماء ملائكه له اب ماردماني بزحات مخلوقاته لك سبات قاد انت 6 ساعات اتخذتي بحرتات كله زي كبرت ترك مالك ابو غونزو الاخري ملكتنا يا ربي عواف كنفرخ والله قبلها ترين كلها لفااس كتريين كلها اذا كله زلو من كسقاسات زون ملكتنا يا ربي سبحان الله وتعالى الشيخ بن عثيمين ابشر حن تايب له أي إذا قيل لك باي شيء عرفت الله عز وجل رب خبي قيركافليتكا يوم تهلو موخه فقل عرفته باياته وبخلوقاته رب فليت يزلق بتملكثات ماتون بتوم فطرات ماتون الايات بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمعوا ايه بزعات ايات نبل لحد توقيناقه يا شباب نبل ايه نبل وهي العلامه ملكه مالت وهي العلامه على الشيء التي تدل عليه وتبينه نحدد قبل تقول صوت اخوينا نحدد نغير تخبرنا توخينا ايها ملكت بلا ما الله تعالى نوعان كونيه وشرعيه ملكتنا يرب سبحانه وتعالى يا شباب اكلت جزء من الكلام هذا و شرعيه كونيه اب عالم كل مخلوق كونيا له رب قديفك كله عالم اب سمائي زله امرت أم أم قوم زله كله زي كونيا له اب الدنيا مالزه وشرعيه دم ملكتنا شرع دم مالنا ايات القران يا والدتي وايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذن ربي زمانا هي المخلوقات فتا كونيه انبلنا العالم كله مخلوق مالتي والشرعيه هي الوحي ما وحي الذي أنزله الله على رسله ما كل رسله رب سبحانه وتعالى وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله باياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام إذا فسرنا الايات بانها الايات الكونيه والشرعيه ابتدى ايات كلتيو تتغلل يا عند حليلنا كونيه تخيلوا هذا يكون لشيخ من العزaimين من باب عطف الخاص على العام ربس مالك ابزيء اذي مؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب تاسس رلنالو مالتي عامه خاص الايات الكونيه اب مخلوقات الله كل تلك هي تتقيس مالتي اما تايات اب شرعيه الله سناذي تشرعيه خاص وتكوينيا تتهون الله عام تهون الله ونات اياتي ومخلوقاته مخلوقات كونيه دحر لنا انت المخلوقات كن اياتها نبعله تكونيا هاي الدنيا مخلوقات كلهم زلوه مالتي كلت تجي خاص ايات القران مالته انت كونيا ترجاناز يا انت قالوا الشيخ ابن عثيمين او من باب عطف المباين المغاير ويد ما كلتيان باب بينا كنفسره النخل صد ما تايو ايات والمخلوقات اذا خصصنا الايات بالايات الشرعيه ايات من القران لنا ايات قرانيه زي انت اخوينا خاصه بالقران تروح اما تا كونيه تتغون الله مالتي مخلوقه تروح لانه من عقيده اهل السنه والجماعه قران مخلوقه يكون كلام الخالق لكن في نفس الوقت ااياي ملكتني يا ربي يا بلاغه تكلم سربانا يا ربي مخان ملكتني يا ربي وحينا يا ربي مخان وعلى كل نيل زغونه خويني بن بغلت يندحرف السيرناي مالتي قران اياته بين والد حرف السيرنايو ويدم ايات, آيات تي تن مخلوقات فطرات ابايه اتوين تننا كلتك خودي خالي اذا يكون الله عز وجل يعرف باياته الكونية وهي المخلوقات العظيمه وما فيها من عجائب الصنعة وبالق الحكمة فرب سبحانه وتعالى بي ملكاتنا المخلوقات غيرنا فلطه مخير. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اذا جمل يرى ايوان يوم كما تخليقا كما تفترا وفي ليتنسس ففلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت سماء كما الى كبيلال علال اي رواندوم معروف علي كبيلال الله ما وَإِلَى السَّمَاءِ كيف رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نُصِبَتْ إذن غبوتا تشاني ايري ون ديو كان شكال كوينا نم... نم... مريت كان شكال كوينا حزنا ازلوه مريت ادرجلنا ازلوه غبوتا تشاني ايري ون ديو سبحانه وتعالى وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ مريت كني كان فرناش قرنا لو اي ري ونت ابن ذا مريتي اذكر ان ما انت مذكر رسول الله صلى الله صغاك بزغهر طراحتي ناتك ترى ازهرون لكن تايم عليك تاع بي صبح نكونا بايك كملسيو لذلك كل المخلوقات زياتا عبره ملكتنا يربي قران بعابد ما عبد ملكتنا يربي زربنا يربي وكذلك يعرف باياته الشرعيه وما فيها من العدل ك ابوذر سبحانه وتعالى بالقران قران الفلطو رب سبحانه وتعالى لماذا خلقنا بالقران تغسلنا وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ذكروه رب سبحانه وتعالى خلقنا اذا القران ذي ذعبه توحيد تزاريبه توحيد الربيه وتوحيد الاسماء ايش؟ والصفات القرآن بالقران نروح وبخله بنكنا يربي كمون فتح زلو قراني والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد كم اقول تضمنتنا يدك كسبات ز قلت مصالح الدنيا والاخره اذ تز توامها بالدنيا والاخره بالقران تتقيس له كمون كلتي ودات ذمتس نغرات كما يقرنا انكاله له القران تتقيس له وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد ابز هون نغر ملكت رب سبحانه وتعالى تعالى انتي تعبر الناس نغر زي رب حدا كمون الشيخ بن عثيمين انتايلو كل هذه من آيات الله الداله على كمال القدرة، وكمال الحكمة، وكمال الرحمه كل من مخلوقات الزئات البحر انت يحبر انايلو اولا ربك قالو مخانو قادر زخورنا نغير قالو مخانو كمون رب سبحانه وتعالى ابي حكمه خمزلو وسغله خمز خلقا كف سبحانه وتعالى رحيم غانوا بنا اذ كل مخلوقاتي سخر النازل له سهل النازل له فالشمس ايه من آيات الله عز وجل كونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن ياذن الله تعالى بخراب العالم ابار نرى ازات حي زي رب سبحانه وتعالى ملكتنا تغيروا بغنياه تو تكايده اخذ ريقي انتهي مالتي يا شباب منظم زخوني ابو خاني كل جزيخه تبرق تتعرب ريقي مالتي ازيد ماني كساب قيامه معالتي القيامه معالتي جل بيتي معربان انت راح تكونه يا مالوتي فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى كل جزاء تخيط وغيما لتخيط تصحي نكتبه ترى سبحانه وتعالى الزوال والشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سوره ياسين ايه 38 الا 38 كد كيدايرا ايوان ديوم اذا صحي زئى ترئ مالتي كتكيدن كلها نبوته امالتي نغوتو خينو ناب مبرات تقو عز تبرغ دف دحر دماني ابد تقطع عرب قلنا انا معرب بسات خيط وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثارها اما حجمها فعظيم كبير واما اثارها فما يحصل منها من المنافع للاجسام والاشجار والانهار والبحار وغير ذلك بغازيا ملكت يازا صحي ازيا رب سبحانه وتعالى خبز الله رب خبز خلقه كبون اتي ناتا عبيت معره قجاف مخانه عباي مخانه يازا صحي ازيا مالتي <تصفيق> اتي azar و ملكتنا تا انتي ملكت اللوا ابل علنان ابل عل مخلوقات البحر لك بزوح تقناتات اللوا اول مقدم لاكلاتنا طبقو كمون من اغرب اتخلتي كمون غروباتات كمون من بحرته قالو بزوح تقناتات اللوا اذا نظرنا إلى الشمس هذه الايه العظيمه ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فاننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمه انه حر ينامت يقاحلنا نذا صحي وزعزخونه في الليل لو ام من غنا من غوان ابي زغونه راح كله مزغون له جنب سبحان الله زي موقوسنا كان تاتسدوا زلماتي قبل رزقك قدرانه يا ربي ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمه التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس في, في النهار يستغنون عن كل إضاءة يحصل بها مصلحه يحصل بها مصلحه كبيره للناس بتوفير اموالهم ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك الا اليسير منها قوموا بالكسبات جذبهم بذات حيزاء يعقبوا مالتي كما مثلنا ابكجري وضح شركه اويف كهرباء دحرينا مالتي كل گيزي وراحو بس اكو تخفل مالتي البنت هاي مالتي هاي زلمبه هاي الكتريك شتتكمه لو زلهه مالتي لغبالي شي مالتي لغبانه عدنا اخي مسلمه اللمبه بعرب لي شي تمام كم اون ثره استرارغطتكم كلها ا فريج ثلاجه كلها حسابي داوندر كلها بولات زي اكل ابزعات زي ليت تغيرو اذا لم ازا ويد مازا لشي زي, زي ايتفن يا مالتي بليت تغينو تتكملاها الا هدوك كله غتطفى مالتي لكن كتر اللي شيت لك انا يا مالتي كلتاي صحاي بوعزبلي حتى وان ما كانت كيد تقول خلچي تولعنا سولكها تصير مالتي من ثاني ازي كات حكمناي رب سبحانه وتعالى زهرى نزا صحاي زيان وله عالم تبر غيره مالتي كذلك القمر كم اون رؤي ورحي من ايات الله عز وجل زيامنكتنا يربي ازور حزيا ايسو قدره منازل لكل ليلة المنزلة <تصفيق> كل ليله رصاصه قالت زور حزئه بوتالوا ابتي ناتا اكلت مات ابتي ناتا زول حجم و كومت في مالتي فقط واتسون كلها تاتوتس مالتي ليش تي بلع حمزه خره سبحان الله بدحرزي كم تقول لها انا فلطان دعابه تقيل دعابه تقيل ترى اغى افرك وراح تتقون ها شباب كببتهم تملئ بدحرزي كن بس مليت ما تتقون لا قدرت كل لغيزل ايتلايتي ويتس اود جيف ويتنس رزق اين الملك لنا رب سبحانه وتعالى ربغا بتمزع تبوري وبره والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم رب سبحانه وتعالى اب سوره ياسين ان تايلو ايه 30 شعت مالتي قدرناه منازل أي كل ليله منزلة بقدر ما تو بتلك عنا تو زي خيل زور حز ورحت كين كله بتلك رب ذهب اتقي مالت منازل مالت اتي بوتاناتا حتى عادك العرجون القديم ايك العذق النخله كعذق النخله المقوس كم عرجون نوبلو قوسلو ايتيفري اوتيفري بيقوم له اما جمرا اتي قوسلناتها ساتيزبط لكن ابتدى حريره اللي حررت مسكده تقبط قوسلناتها يقبط بقى ورحد ما هم يا سبحان الله بلح نيشته غباطه وتص مالته مجمر بغمزه رب سبحانه وتعالى بتمرؤم مثيلوه تقص لنا تمرؤم مالته فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص اما جمر يا مين ايش تزوت وتاسن تاخنا بالله اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله هلال الرشدي ايش هلال وخير نبل ثم يكبر كجف يجمر كل حتى يقبل ثم يعود الى النقص سمل ورعيق كبابطريامات بن حرزقن داكودلي يمتص وهو يشبه الانسان لشخص بن عثيمه ازور حزي سبحان الله انتسب لنا له نسب يمساس ابتي بجافون من اصول مقتانون مالتي حيث انه يخلق من ضعف وتسبك ولدن كلون خلقن كلون تاي ضعيف قلعه في الله يولد تاتغت ابو لجمر دا ودغنده نحر يخيد جمر بقره اذا ورحد ما خما يد شغل من عثيمه سبحان الله طيب نايلك سبات الله وابتي مجمران ام ماكلان ام مترشان مالتي ثم لا يزال يترقى في قوه الى قوه بدعريو لا لا دلدل لا دلدل شباب كم زحجزلنا يوم من السيات مالتي ولعدني النار ونيها غصبنا حجي قوا ما سي مالتي لكن دحنا زقوانته الله ضعف الله عدمتي بينا ضعفا وشيبا نشفت ما تسج بين قوه الى قوه حتى يعود الى الضعف مره اخرى كم تبغون عوز نبره نا متخملش شي لو شي من عزا مين الضعف كله عبس باي ترين كلخه بحكم من السيد نيري خاتي بركس حيزو كلخه اذن اناي نورحي لك خمزي يمثل نيشتي تصنح لعبيت ندعبيت كذاب تقول كمس الشباب بعد ما رات غنيمه كبام مسكونه تاقدر اذي كله رد الزقى <سؤال> براسي انت خبز مالتي كله زيك الى رب موخانو كله زيك قالوا رب موخانو ابراسي ونتاي نردق ربي خبز خلق رب خبز خلقن رب خبز ظلون يا مالاقتنا اللوام مالتي فتبارك الله واحسن الخالقين رب سبحانه وتعالى كل تيز خلق وزبل احسن في الصبر افتى ترى يرب يفتحوا سلازي لما حتجيها تطونبل ان شاء الله نزل مخلوقات رينا عبره مقبر ابرسيون تزعابه قران ضرب بزمالخاتنا كله بزيه تدبر قرانا نقرايو كمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا بربي يا مالخاتنا مالتي سلازي ان شاء الله رب سبحانه وتعالى خلوا بي زيغه الذكر توحيد قرنان رب سبحانه وتعالى خلوا بي من جدن اي رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حز تردد اناد ما ردد اناي صحابه نا سلف الصالح خون يقباه مالتي رب خاتمانه سبكم دا بلكو ابذر اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرات سني لكم سل سمعكم من مالتي اللهم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته